الحق انا يا معلم نوح الحاك من ايه زفت الطين انت اقولك اقولك اوه يا معلم وبعدين انت اتجننت ولا ايه ليه بس يا معلم هو انا اعنقى بقى مجنون لما اكون بحبك وخاف عليك واودي اقولك كل حاجة اول بقول يا معلم تقولي عليه مش تنطلي مطرح ما انا موجود طب ابلغ سعادتك بالحوار ازاي يا معلم في موبايلات في رنات بتفين عليها الحوار ده بقى بالذات يا معلم مش محتاج لا موبايلات ولا حتى رنات طب اخلص قول لي ايه الحوار حد اطرق اطرقني ساعه يعني يا معلم حد ماشي وراك يعني اظن كده يا معلم نهار متين مين يعني؟ بوليس اظن برضو كده يا معلم اظن انت هتفضل تزن لحد ما تجيب لي سرع قول يا ولا قول لك ما تقولش امشي من وشي دلوقتي حاضر معلم واسمع عربيتك دي سيبها في المقطم قدام المخزن الكبير وخاض عربيه غيرها ليه بس يا معلم دي عزيزة عليا قوي بقولك ايه يا عاد اعمل اللي بقولك عليه ولا انا بقولك عليه بس يا معلم اسمع يا انت انسى انك شفتني دلوقتي خالص انا اللي مش هنا أنا مش أنا انت سامع ألا؟ وهتروح فين بس همعلم يعني هوصل لك الحوارات أول باول إزاي؟ مش عاوز أعرف حوارات طب طب قول لي أنا بس طب هتروح فين؟ هروح كوريا آه آه دي الشقة الجديدة بتاعت المعادي يانهار أزرق عليك وعلى غباوتك امشي دلوقتي ها دي حسن أسفعك ألمك لهو <تصفيق> <تصفيق> آه وووو خلاص انا هتخنق من المكان والزحمة والدوشة ومن تصرفاتك عادي عاوز تفهمني انك مش مخنوم الجو والاعتمسفير اللي احنا فيه ده انا مش مخنوم انا هتجنن هتمشي معايا ولا لا لا خليك وتجنن لوحدك انا بقى لازم امشي دلوقتي حالا امشي مع السلام يا سلام. وبتقولها لي كده ببساطة عاوزانه اقول ازاي ساعات انت عارف عيبك ايه ايه ان شاء الله انك قليل الزوق قوي معلومة مش جديدة شوفي غيرها وكمان مش فهم حاجه لو عاوزني افهم ايه بقى وانا فا عاوزاك تفهم انك مش هتفهم وعمرك ما هتفهم ولا عمرك فهمت اه بقى في حاجه ثانيه بص بص شايف بتكلم ازاي ايه السخافه دي خلصي بقى يلا عشان نمشي طب ايه رايك بقى اني مش همشي انت حره يعني ايه انت حرة؟ يعني انا اساسا ما ضربتكيش على ايدك عشان تيجي معايا يعني ايه؟ يعني رمي يا يعني احترم نفسك يعني ايه انا رمي يا جتاتك؟ يعني ببساطك ممكن نمشي من الاول ما دمتي ارفانة ومش طيقاني كده ما تردي على الموبايل؟ مش عايزة رد براحتك الموبايلك وانت حرة فيه خد، خد رد انت بمناسبة ايه؟ بمناسبة انك انت المسؤول عنه؟ مش فاهم مش فاهم ايه؟ بمناسبة ان سيادتك بتقبض مرتبك الشهري مني مقابل انك شغال عندي يعني لازم تسمع كلامي <تصفيق> نظرية برضا وانك خطيبي كمان خطيبك يعني ايه؟ خطيبك يعني كده وكده مش بحق وحقيق خطيبي غزبا عنك أوه؟ هترد ولا لا؟ طب اعرف الاول هرد على مين؟ على عمر خطيبي اهلا يا بتاع نوه <تصفيق> يا نوهة ألو الله مين معايا؟ أنا عمك يا غلا هاي إزايك عم أسامة؟ أنا للأسف مش عمك أسامة يا غلا أم الحممين؟ عمك حسن عناب يا يا بتاع نوهة إيه الحسن؟ حسن؟ سامانو عمالي ياكل في نفسه دلوقتي خلي تليفونك معاك ورجعلك على طول رايح فين يا حسن؟ بقولك إيه؟ خذي عربيتي كومشي دلوقتي من هنا مش هامشي حسن اعمالي اللي بقولك عليه ألوه؟ أيوه؟ أيوه ألوه. انت زيت تسمحي للمتخلف ده رد علي بقولك ايه؟ كلمني مرة تانية عشان مش فاضي دلوقت بروكي ايه يعني؟ ورايا الشوبي باي هاي. وعليكم السلام يا أخوة ورحمة الله وبركاته ايه ده؟ انت مين؟ انا سناء سناء؟ انت اكيد شغالة جديدة هنا <تصفيق> شغالة؟ يا أخوة اشتغلت عليك بقى. ايه ده ايه ده ايه ده واحترم نفسك احسن لك اتجننتي بقول لك ايه الباب لسه مفتوح يا اما تدخل باحترامك يا اما توريني عرض افاك ايه في ايه مين هو انت ايوه انا يا اونكل اه من اونكل دي مشكلتك انك مستعجل في ايه بس يا اونكل في حكاية اونكل دي مش شايف ان لسه بدري عليها قوي هو حرام اقول الحمايه اونكل كمان حماية لا ده على طبع قوي لا وفرد قلوه علينا قوي تقولش البرنس ابو عقامه ايه البرنس ايه ابو عكامه اونكل اونكل مين دي يا اونكل دي دي سناء تتجنن يا اونكل حب من طرف تالت حب من طرف تالت تمام <ضميق> يا فندم يا عواضين قولي الأخبار إيه بقى بس لخص أنا يا باشا فضلت قاعد على الجهوة أشرب في شاي وقهوه وحلب حصه لحد ما بطني عامد هات من الآخر يا عواضين وكانت عيني على المذكور حسن عناب وشوية يا باشا ها. خدف وشه ومشي ها. كمل طبعا مشيت وراه ما هو الهدف يا باشا ما كانش الوحدة ازاي؟ الهدف كان هدفين المذكور حسن عنام والتاني؟ واحده كانت معاه انما ايه يا باشا ايه؟ تبارك الله فيما خلق المهم تبعت مين ومشيت ورا مين؟ بصراحه يا باشا؟ اخلص انا مش فضيلك وراها يا باشا انت فاكر الاوامر كانت ايه عواضين؟ متابعة ومراقبه المزجور حسن عناب يعني مذكرة المراقبه ما كانش فيها غير حسن عناب وبس وبس يا باش لما هو وبس مشيت ورا البنت ليه وسبت الراجل ما انا جاي لساعدتك يا باشا خليك مستني بس تعال يا سيدي وبعد ما مشيت وراها قصدك جريت وراها وكنت بتجري ليه بقى عشان يا باشا هي كانت في العربية وانا كنت باشره على رجليه بس كنت بسمقها استناها شويه تجيلي اسمكها تاني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> امشي امشي من وش دلوقتي يلا تؤمرني يا باشا مالك هذا حمص انت مش على بعضك ليه متواغش اسع علي من ايه من القلق اللي انا عايش فيه من يوم جره الشنطه دي والشبكه اللي شبكتوني فيها دي شبكة يا اخويا انت مش عايز سلطان زمانك عاوز ايه اكتر من كده ياه عاوز اخد اجازه ارتاح شويه ابطل ابص ورايا واتلفت عالفاضي المليان طب اه انت بس واهدك كده وقولي بس بالراحه مش طايق اسع مش طايق مش قادر وحجن وراكبني ميت عفريت. من ده حمص الواد اللي كان لازالي على القهوه طول النهار هو البيت اللي معاه خايف لا يكون بوليس وهي حد اركض على الاهوة حمص يبقى بوليس ما تركز بقى أركز يا اركز ايها سعالي انا شغال في القهوه دي بقى لخمستاشر سنة وعارف الناس كويس قوي عارف الغريب وصاحب المكان واللي معاه واللي قاعد طرزان كمان يعني ايها حمص يعنى اقطع دراعي المكان الودة بوليس اطلبها تاني يا اسام ما أنا طلبتها يجي عشرين مرة التليفون خارج نطاق الخدمة يعني إيه؟ أنا عارف بقى مام زمانهم جايين انت عارف حاجة يا قسامة ومش عاوز تقولي حكون عارف ايه بس وايه اللي مش عاوز اقولهولك وكمان لازم تعرفي ان لو انت قلقانة علنوها ارات انا قلقان مليون ارات طب ما تسأل الراجل والبت اللي تحت يمكن يكونوا عارفين لهم سكة سألتهم وهم نفسهم مش عارفين حاجة ومش فاهمين حاجة اهو داعيبك يا قسامة اللي هو ايه بقى ايدك في المية البردة طول عمرك انا اللي ايدي في المية البردة يا هدى يا ما سبينا ربي له زي ما انا عاوز وانت تقوليني بلاش الاسوأ دي بنتنا الوحيدة وكنت عاوزني اقولك ايه ما هي بنت الوحيدة والوريثه الوحيدة بس لازم تكون راجل افرضي انا وقعت دلوقتي بعد الشر عليك يا اخويا بقول لك افرضي مين اللي هيشيل عني جوزها واولادها ان شاء الله وافرضي جوزها ده كان واد عويل ومتكل على الارشيل اللي هتورثه منها وضحك عليها ونهابهم يبقى نعمل ايه بقى ساعتها ما تقدرش البال قبل وقوع وبنتي عليها شطرة شطرة بامر ايه قلبها وعنيها ما بتقعش غير على العيال الخايبه يعني حسيبها على الواد الصايع ده لحد امت انا ما سبتهاش بنتك اللي جلبته علينا وانت شجعته هعاوز الصراحة لانه بصراحة عجبني <تصفيق> وهيعجبوا ايه فيها بس يا سناء انا عارفة يا ابا يمكن شوية الاحمر والاخدر اللي حطاهم في وشها دول حسن عناب حسن عناب بالرغم من انه مش نزلي من زور الا انه واض راجل وجدع بجد أوه. يبقى مش هتسيبه في حاله يابا عموما انا مش عايزك تتسرعي في حكمك على حسن وغبته اه يا ترى انت فين يا حسن فين مساء الخير يا حمص انت خير عاوز يميني. ايه مني ده انا ايه اللي انا اوقف على الباب ولا ايه يا حمص انا معرفكش عشان اضيفك في بيتي نضرب شوية سحلب مع بعض ونتعرف الكلام ده بيعلى القهوة وانا طالبه معايا نشرب السحلب معاك هنا في بيتك اوعى بقى من وما تبقاش بخيل طب روح استناني على القهوة انا هاجي لك سخن في سخن كده احلى وبعدين بيني وبينك القهوة دوشة وزحمة واللي انا عاوزك فيه ما ينفعش غير وش في وش فيس تو فيس مفيش كلام بيني وبينك دي نظريتك انت انا بقى نظريتي مختلفه وايه هي نظريتك اننا ندخل جوه ونتكلم وندخل جوه ليه عشان محدش لا يحس ولا يعرف باللي هعمله في